شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده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 سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون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 As Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu wa الله كذا أخوت الإيمان قضيت صلاة المغرب في بيت الله. الرحيم.